بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم إ ن في سترك لعيوبنا وفي أ م ر عبادك بستر ا ل علينا ب ش ا ر ة ب ا ل م غ ف ر ة فما كنت ل ت س ت ر في دار الفناء لتفضح في دار ا ل ب ق ا ء وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئا وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أ ن تستر غيرنا عن عيوبنا وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد